يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كل عام انتم رمضان قتل الله كل عام وكل عام ما شاء الله تقبل حح... الله الله ايا صفحة في الروح قد صرحت بك الانفاس اشتياقا وهنلت منك ايات الحنين ترتيلا يا وجه بنهز اركان الفؤاد خشوعا اياما صفدت بحضرتك الشياطين وفتحت ابواب الجنان واغلقت ابواب النيران عدت يا راحلا عنا بعد الف مذ روايات الغياب تقاربت احوالنا واحتدمت انفاسنا بجدار من ضياع وتشتتت اسفارنا بوحدا وخيما صاحب الاضطراب ايها الحبور حالم الأوصال جئت ينتشي فيك الإيمان وتجديدا ايا فيء سكينه ووقار وارتواء رمق كواخط ظمأ والاسفار وقت يا بركة الشهور وعادت فيك حكايات التأل في جفون أتذكر تجاعيد الوقت عند الغروب وهرمتك الساعة عند الافطار كانها أيام وانياب الجوع تنهش بقايا قواي وانا ما زلت اجلس على مائده الافطار أنتظر مع البقيه واعد نفسي منهم بل أكبرهم وهي كان البريئة على محيائي لا تنمو الا عن جوع بلغ مداه وررت يومي بين وجوههم المتمتمة بحزن لا يعيف توي بالعمر ابتي واخواتي واخوتي وام التي لم تحضر با كم شحرت بصفاء لا حدود لها وقشعريرة ايمانية تختلج جوانح روحي الصغيرة ليتقطعت تلك التعليلات والدعوات فجأة صوت يجلجل فيقرع أذن الجوزاء ويهدر فتلتفت عيون السماء تكبيرات الافطار علت لتتهلل ساعة فيني براحة صرمدية لا حدود لها لتأتي أمي والبقية ويلتم الشم وأسبقهم واسبقهم بيداي الصغيرتان لحبة التمرة التي تبدو أكبر من اناملي بقليل واروي بها جوعي كم وما كم اتذكر وتاخذني بكرا لابعد من مناطقي كالاروقه واعدبها صفاء تلك اجواء عذبه غضه في محراب رمضان وذكرى ليال سافرت مع الغياد وها قد عدت وعادت معك أسفاري رمضان قدت ارتواء الروح قد شق عن صدر الرجوع أياريان رتق وصلاح لا يرقى فيك الاجر اثقال فلتمد يا سطور الحب الفقافية قافية لتحكيك يا رمضان البركة والرحمة رمضان وحديث قلب شغوف فيك لا تنتهي اللهم بلغنا فيه اعلى مراتب الدرجات في الجنان والعتق من النار ولا تجعل اخر, آخر.